الحاء فيها صعباً للمعجلة من باقية وجافلاً ومنفلاً من المتفكات الخاطئة فأعصى الله صلى الله ما يدين وعطف واقع والشمس السماه في يوم ما يدين Ya Ya Ya Ya Ya Ya قطيع <tries> I oh, don't